ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع وجوع يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية. فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبتوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 إِنَّ إلينا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ